بسم الله الرحمن الرحيم 123. ألف لام ميم 124. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 111. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 112. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون 112. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وَهُوَ وهو السميع العليم 113. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغلي عن العالمين 121. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم, ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون 122. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا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 وَمِنَ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم 121. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين 122. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين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 111. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين 112. وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 121. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا 122. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا 123. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون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 124. قل في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير 126. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وَإِلَيْهِ وإليه تقلبون 122. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 117. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 118. فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم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 فَمَا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 112. قال رب انصرني على القوم المفسدين وَلَمَّا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين 110. قال إن فيها لوطى قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجي عنه وأهله إن لم كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوط سيأبهم وضاق بهم ذرع وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 111. بينة لقوم يعقلون 112. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعتوا في الأرض مفسدين 113. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.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 وساب بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلن اخذنا بلن به فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم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 129. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 120. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ قَلَّ طَالَهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٱتْلُ مَآ أُوحِىٓ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ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 وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحدون ونحن له مسلمون 124. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب 125. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به 126. ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون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 119. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون 110. ويستعجلونك بالعذاب 111. ولولا أجل مسمى العذاب 121. وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون 122. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يَوْمَ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول مَا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. 129. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون 120. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 119. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون 110. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ولا ان مَن ما نزل من السماء ما فاحيا به الارض من بعد موتها فاحيا به الارض من بعد موتها الله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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرْدِ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّنَا جَعَلْنَا حَرَّمَنَا مِنَهُ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ 124. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون 125. ومن أظلم ممن كَذِبًا على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين 129. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين